لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م و ق ا ل ت ا ل ي ه و د يد ا ل ل ه م غ ل و ل غلت أ ي ي د ه م و و ل ع ن ا بما ا ق ل و ا و ق ا ل ت ا ل ي ه و د يد اسماء الله ا ل د ي ه م غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه م ب س و ط ا ن ينفق كيف يشاء و ق ا ل ت اليهود يد الله مغلوله غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان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 إلى موسوعه النابلسي و أ ق للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا م ة ك ل م ا أ و ق د و ا نارا للحرب أ ط ف أ ه ا الله ويسعون في الارض أ فسادا, فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب آ م ن و ا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم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 يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته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 والصابئون والنصارى من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا, وعمل صالحا فلا, خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون